أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان والحمد لله القديم الأولي الأخير البديهي لا تحولي. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم. دائم على تواسل مسلمات على النبي خير من قد وحده وعليه وشاهده ومن تبع سبيل الدين الحال في غير متديع وبعد فعلم بوجود المعرفة من واجب بالله عيسرين صفة والله موجود قديم ذاتي مخالف فنيل قلبي بالاطلاكي قدا باسمنا مننا ومني وقلبي من دمي وثلاني قلم من دمي قديم وَكَإِلَٰهُنَّ رَنِي وَوَاحِدٌ وَاحِدٌ قَادِرٌ مُرِيدٌ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَالْمُتَكَأَنُ لَهُ سِفَاتٌ سَبْعَةٌ تَنْتَجُهُ فَقُدْرَةٌ إِرَادَةٌ سَمَاعٌ بَصَرٌ حَيَادٌ الْعِلْمُ كَلَامٌ مُسْتَعْمَارٌ وَجَائِزٌ بِفَضْلِهِ وَعِلْمِهِ arcoli, arcoli, mă لا أنديا ذوي الفقارنا بسرك وتبليغ والأنانا وجائز في حكمهم من عرادي بغير نقص تعاقفي في المراضي اسمعوا من كساير الملائكة واجبات وفاة من الملائكة والمستحيلن كل لواجبي. Why would leave hunting